وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فان ما ياتينكم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنكاء ونحشره يوم القيامة اعما قال رب لم أحشرني اعما وقد كنت بصيرا